وقالوا قوم يهودا او نصارى تهتدوا يعني وان بوت ابن جهي اون فالا بين انس ريكو درس بين دي الحقيقه بي. ابن جهي بن غثنا ورم بن جهي طلبوا منك ليه ورم بن فلا قل دي بشوان يعني خذ تعال امرك يا غمبري كاسوا الابن ليبل باشلتو بيجوان بل مله ابراهيم حليفك انا دي جهيوتي وفلاطيني اعمل لك اي دين بك وما كان من المشركين أو إبراهيم مشرك حق أو الصلاه و بكره ابراهيم لا بل ابراهيم داية دين ابراهيم دي وما كان من المشركين إبراهيم عبادة ابراهيم عبادة يجيب ابراهيم إبراهيم يجيب ابراهيم لا يجيب ابراهيم لا يجيب ابراهيم دين يجيب دين لا دين ابراهيم لا يجيب ابراهيم لا ويجا خدا تعالو البلد ديار كر دينوي اسلام إذن بد ديني حقیش دين بلد اسلام ويجا هرکس اكل ديف إبراهيمي بچد جافل بكد خلصر دينيوي راس بكد راس بكد اوه مرسر ديني درستي